بابا ك ر و ل س كان مصلي في ك ن ي س ة مريمينه ا اول ش ب ر ة هو يعز ك ن ي س مريمينه ا اوي فو هو بيصلي في كنيسه مريمينه حصل بعد القداس الناس تمت عليه واحد كده شاب قال له سيدنا جدتي عيانه اوي يا سيدنا اعمل معروف ادعيلها قال له مم مم و ل يقول ل ان ي ك ه ا سيدنا ما ق و ل لك ان ي خ ل ن ه ا ل ك سيدنا يقول لك ا ي ش ف ن ه ا ل ك ر ب ن ا ي ق و ا لك ان يكون هناك س ي ا يقول لك ان يكون هناك سيدنا يقول لك ان يكون هناك س ي د ا يقول ل ان يكون هناك سيدنا يقول ل ان يكون ه ا ك سيدنا يقول لك ان يكون ه ن سيدنا ي ق ل ك ان ي و ن ا ك سيدنا ي ل لك ان ي و ن هناك سيدنا يقول لك ان يكون هناك سيدنا يقول لك ان يكون ه ا ك سيدنا يقول لك ان يكون هناك س ي ن ا يكون هناك سيدنا يقول لك ان هناك س ي ن ا ي و ن ه ن م ك سيدنا يكون هناك سيدنا يكون ه خ ا ل ه م و ج و د يحب البابا كرولس و قال له يا خالي طلبت من أ ب و ن ا وابونا وابونا طلب من سيدنا و ا ل ب ا ب ا ك س ي د و س ب ر ض و إ ي ه مش عاوز يقول ح ا ج ة فرح له قال له يا سيدنا انت بخلان علينا ليه ب ا ل ب ر ك ة ادعي جدته يا سيدنا ل ح س ن يعني يا دول عشمانين قال له يا بني ه وكل الناس تخف يا بني جدته يا عم الله يرحمها ماتت من س ا ع ة روح ل أ ه م مكشرين في إ ي ه قالوا جدتك البعيد من س ا ع ة وربع سافرت السماء قال لهم زي ما قال مين البابا كيرلس وصدق ولا بد أ ن تصدق نقول و ا ح د ة كمان بابا كيرلس واحد من ولاد ا ل ك ن ي س ة عمل ع م ل ي ة زي ده أ و ل ما فهم البنج قال يا سلام لو البابا ك ر و ل س يصليلي ك مش ع و كرولوس ل البابا ل ا س يجي م ت ف ى معقول ش م فرح ا في النوم فحلم بالبابا ك ر و ل س جاي يصليله وهو بيحط الصليب على راسه طرف ا ل ف ر ج ي ة جي في عين ا ل أ خ ده اللي عمل الزاي ده فعينه انطرفت فصحي من النوم عينه بتدمع الياه ده انا حتى الحلم يعني كنت عايشه قوي و ع ي ن ه ح م ر ت وعاش ي بقى في الحلم يعني ف أ و ل ما خفه ا ن راح أ خ د ب ر ك ة ايه سيدنا البابا أ و ل ما دخل عليه كدا في ا ل م ر ؤ و س ي ة كدا في الصالون اللي بيقابل ف ي الناس قال له حمدلله عالسلامه ل ى يا ب ت ا ع ا ل ز ا ي د ة أ ن ا آ س ف يا بني م ا أ ق ص د ش إ ن عينك تضطرف يا بني أ ن ا آ س ف يا بني أ و ع ى تكون زعلان يا بني حقك علي يا بني حقك علي الله هو كان ح ل م ولا ح ق ي ق ة أ ن ا مش عارف لكن صدق ولا بد أ ن ايه ان تصدق اسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد ا مين وصدق ولابد ان ايه ان تصدق البابا كيرلس وقت من الاوقات يعني الزايدة عنده الدودية كان ت تنفجر وكان لازم يعمل عمليه ة ي ج ر ا ح ي ة فكتموا الخبر ودخلوا البابا كيرلس عشان يعمل ا ل ع م ل ي ة وطبعا كان لازم يخش قطه العمليات وياخد بنج ولما ا و ا اللي ح د ياخد بنج بيطلع ا ل م س ت خ ب ي مش كده برضه فاول ما عطوره بنج والبابا كرولس كده دلدل دماغه لقوا البابا كرولس ب يتكلم بيقول ايه يا ا ر ى يستجيب لك الرب يوم شدتك ينصرك اسم اله يعقوب خلص المزمور وبعد ما خلص المزمور ط و ب ة لجميع الذين يتقون الرب、لا. من مزمور يخش في مزمور مزمور يخش في مزمور واحد واقف قالهم يا اخوانا دا البابا هو البابا ف ا ل ج البابا لما تعصروك كده هينزل ايه م ز م ي ر البابا كرولس كان بيصلي ا ل م ز م ي ر كم م ر ة في اليوم كان يصلي ا ل م ز م ي ر في نص الليل قبل نهار ما يطلع عليه يصلي ياخد ب ا ك ر و ا ل ت ا ل ت ة و ا ل س ت ة و ا ل ت ا س ع ة كده اوام اوام وبعد ما يخلصهم يلا يا ابني جهزتوا ل ع ر ب ي ة جهزنا يا سيدنا اطلع بنا ي يا يابني على مثلا على المعادي يروح المعادي يبتدي يلبس عشان يقدم حمل لازم يصلي المزامير و واجعاه و ا الناس يا سيدنا رجل تعال يا ابني الرب يرعاني فلا رجله ي ده ع ن ي ل ي في ر ا ة تعال يا ابن الرب الارض ملؤها وجميع السكان فيها وده يا سيدنا ايه مزمور ورا ايه ورا مزمور تانيه ب ي ا خ د ا ل م ز ا م ي ر بالترتيب يبقى صلى المزامير في قلايته قبل ما ينزل وصلى المزامير على الحمل وصلى المزامير عالناس ل ى حياته كلها ايه مزامير عشان كده مش غريب ابدا لو البابا ك ر و ل س خد بنج و ب د أ يطلع الولد ا ل بيلعب ر روح و ق الوال عالسرير وبطل دلع ايه بقى تيجي تلقونه في نص الليل عشان عيل ا بيلعب عالسرير يا سيدنا ده بيقول قاله ما يقول ا ل ي ي ق و ل ه قولوا روح اخد بعض ه ر و ح لقى الواد ايه بيلعب عالسرير مراته قالت تقولي انت عملت ايه بالظبط قال له انا قلتلك ان انا رايح اجيبها منين من فوق وراح للبابا كيرلس وجابها من فوق وصدق ولابد ان ايه ان تصدق آه واحد رجل ا طيب اسمه عم فوز ي ب ش ا ر ة من حبايب البابا كورلس عم فوزي ده راجل امير وبيحب البابا كورلس ولادهم ه قاعدين م ع ا بالليل عم فوز ي قالوا يابابا مش سيدنا البابا موجود في دير مرمينه ي ن ا جنبينا قالهم ل اه طب ايه ر أ ي ك نروح ب ك ر ة نزور دير مرمينه ي ونسلم على سيدنا قالوا ن طيب ا ل ص ب ح ي ة رجبوا القطر ولما رجبوا القطر و ه م رجبين قالوا يا خبر طب دي احنا هننزل م ح ط ة بهيج هنوصل من ا ل م ح ط ة لغايه الدير ازاي اه دي م ش ك ل ة دي طب اقولكم ل اه ا د ي ن ا فسحنا وخلاص هننزل م ح ط ة بهيج ملقناش م و ا ص ل ة ناخذ القطر ل ن ي نزل اسكندريه وايه ونرجع تاني نزلوا محطه بهيج لقوا السوابت ب يا عم سيدنا عمال يبص شمال ويمين, شمال ويمين. عم سيدنا بتاعكم داعري في ازاي ان احنا جايين قال له معرفش ا اه اهو جابها من الكنترول وخلاص انا عارف اجيبها ازاي ما انت عارف سيدنا في ح ا ج ة بتستخبي ع ل ى سيدنا اركب يا عم انت وعيالك يلا ركبوا وخد بعضهم وايه ووداهم الدير وصدق ولابد ان ايه ان تصدق كان معروف على بابا ك ر و ل س انه يضرب ع ن ي ي الصليب كده في الكتاب ل ل ط ل ب ة فالحته اللي بيفتح فيها بيجي فيها ايه سؤال ك كرولوس كرولوس كل, كل الكتاب كرولوس الكتاب كرولوس الكتاب ت الوقت تاني فتح هتنجع تروح ا وراح للبابا بابا ما البابا خابط بابا ان شاء الله تانية ب يقرب روح ولد مطيره روح نروح له له سنة قد يجي و ا ل ت ا ن ي يا سيدنا الكتب اهي روح ضربله كده فالله ق يا يابنى هتروح س ن ا ر ا ب ع ة وطبعا بيعرفهم ازاي د ر ا ئ ح ت ا ن ي ة و د ر ا ئ ح ر ا ب ع ة كان بيفنطهم ازاي انا معرفش لكن هو كان بيحصل كده ده يقول له انت هتروح ت ا ن ي ة وده يقول له هتروح ه ر ا ب ع ة وده يقول له هتاخدها ه السنه دي وده يقول له شدي حيلك ش و ي ة الواد ده كل ما يمدله ال ال الكتاب يروح البابا ايه خابطوا و م ت و ح ه ا ل و ا د طلع بره زعل فلما زعل ز م ي ل ه بيقول له انت زعلان ليه قال له معرفش ا كل ما قدم الكتاب لسيدنا سيدنا يخبط الكتاب ويطيره قالوا تكونش حافظ فيه ح ا ج ة و ح ش ة قالوا يعني ايه و ح ش ة يعني طفتش الكتاب كده بيقلبوا الكتاب كده لقوا فيه و ر ق ة ص غ ي ر ة مكتوب فيها الكلام زي النمن كده اللي يسموها ا ل ط ل ب ة ايه برشام عشان يغش منها قالوا اه ده ت ا ر ي ه انت طب شيل الورق ده شاله اروح كده لسيدنا دخل ك د ه معاك كتاب قال له ايه كتاب نضيف يا كتاب كده بقى نضيف تعال ي ت ا ب ن ي كده تنجح ي ا ب ن ي ا ل ا س ت ق ا م ة و ا ل ا م ا ن ة توصلك يا ابني ا ح ذ ر ب الى الكتاب ي ن ع م ل ه ق ى ي ا ب ن ي ط ب ا ا ي ل ب الكتاب ب ا عارف ان الكتاب فيه ورق ورق يغش منه انا معرفش لكن صدق ولابد ان ان تصدق في زيارتي ا ل أ س ب و ع اللي فات ل م ح ا ف ظ ة قنا اتقابلت مع أ خ ت هناك البابا كيرلس ي ش ت غ ل معاها بتقولي يا ابونا كانت م ر ا ر ة حياتي عندي لوز بتنزل صديد وتجين اللوز حوالي يمكن ست سبع عشر مرات في ا ل س ن ة يعني ما فيش شهر يعدي غير ما يجين اللوز الدكتور قالي ل لازم ت س ت ق ص ل اللوز وانا موتي وسمي خايفه من ا ل ع م ل ي ة كل م ر ة اقول له لا بس اكتبلي اي ح ا ج ة م ض ا د ة ح ا ي ح ا ج ة اتحمل لكن ع م ل ي ة لا بتقولي جيت في م ر ة لقيت ص و ر ة للبابا كيروله ا ل ص و ر ة خ ف ي ف ة او كده الورق بتاعها ايه خفيف كده قلت له يعني أنا أقول لك تعالى وتعالى وتعالى لي انا عمال اقولك تعال وتعال وتعال وشوفلي ت تصرفلي بمشكلتي اللي هوز ده مش عايز تيجي انا ه ك ل ك انا ه ك ل ك بتقول راح اتلف ا ل ص و ر ة كده وحطها بوقها وندغتها وجابت ش و ي ة ط و ي ة وراحت ايه بلعاها ق ل ت انا ه ع م ل ك ايه بقى ما انا عمال اقولك تعال مش ع ا و ز تيجي انا ه ج ي ب ك يعني ب ط ر ي ق ة ا ل خ ا ص ة بتقول وين انتي يا بونا وحسيت ان ي زوره سد قلت وي يظهر ان انا غ ل ط ايه في البابا كرولس س م ح ن ي يا ص د ق ت من كتر زوره سد لا ق د ر اخد نفسي ولا ق د ر ابلع اعمل ايه نصيبي كده بتقول اتخنقت وصوتي ونفس اتحاش فقمت يعني حطيت ايدي تحت ا ل ح ن ف ي ة وحسيت ان انا عايز ارجع لكن لقيت نفسي كحيت كحه ي ت ك ح ب ا ل ع ا ف ي ة نزل مني كل كيعه لحم عامله زي العين بتاعت لمؤاخذه ا ل ب ط ة الواحد ب ق يعني كده ل ق ي ه كده حاجه مبعرمه كده ل ح قالت وحسيت ح ا ج ة ت ا ن ي م ع ل ق ة قالت رحت يعني م ت م خ ض ة ورحت كاحه طلعت و ا ح د ة تانيه اقل فيهم في الحوض ل ح ق ل ت تكونش ا ل ص و ر ة اتقطعت حتتين عمال تفرد فيها تجيبهم كده تجيبهم كده مش ورق دول ايه لا بتقول فبعد كده حسيت ان انا خفيت تماما تماما قلت لا اروح للدكتور اشوف بقى ايه الموضوع قال لها ايه اخبارك ايه اللوز طبعا انتوا طب شوف يا دكتور اكشف علي بس الدكتور كده بوقها قال لها انت حيرتيني يا لوز اد كده يا مفيش خالص ده انت كده اللي يشوفك يقول عملت ع م ل ي ة اللوز قالت له عملتها يا دكتور قالها نفعتي برا قالت له نفعت قالها عملتها في ن في مصر قالت لا فوق ايه سافرتي بلاد برا تعملي عمليه قالت ل أ ده ن ا جاني دكتور من السماء عمل ا ل ع م ل ي ة قالها فعلا ع م ل ي ة ك مبينش ا أ ص ل ا ل ل و س خالص طب ا س م ه ايه الدكتور اللي عملك العمليه قتلو اسمه البابا كيرلس السادس وصدق ولا بد, أن ولا بد ان تصدق يعني هتقولي ل جات ازاي أ ن ا شفت ا ل أ خ ت دي ومعاها ش ه ا د ة من الدكتور وحاجه عجيبه اوي واحد كان راح يزور أ ب و ن ا مين المتوحد في مصر ق د ي م ة و أ ب و ن ا مين ا كان صوته يعني مش حلو ق و ي يعني رجل كبير وكان صوته كدا لكن كان ب ا ر ك خبيس ف ا ل أ خ ده أ خ و ه دكتور واقف جنبه قاله ل بقى يا اخي نشف ر ج ل ن وجدنا ا من آ خ ر الدنيا عشان نسمع الراجل اللي بيقوق ده هو ده صوت ده أ ب و ن ا بتاع بلدنا صوت احسن منه بيقول الكلمة وقال أي قال له ما كملش ا ل ك ل م ة وقال أ ي قاله مالك قاله ل يظهر عقربه آ ه يا رجلي ورجله شدت ف أ خ و ه ش ا ل ه و خ د و وطلع بيه على ب ر ة ر ح لاقرب دكتور وهو طبيب يكشفوا فيه انه ل و أ ث ر ل ل د ع ة بتسيب كده راس كده ح ا ج ة قال مفيش قال يا عم ي أ خ و ك ده م ف ي و ش أ ي حاجه ة خدوا ه ي ت د ل ع يعيط ا يعيط ا بدموع قول رجلي مش قادر فلما خرج بيه ب ر ة قال بس ايه ا ل ح ك ا ي ة انت قولي فيه قال له أ ب د ا أ ن ا بقول ان ي أ ب و ن ا دلي قوى د ب و ن ه تقاله اه هي كده ا ل ع م ل ي ة يبقى الشفه بتاعك عند مين عند د ب و ن ه اللي بيقوى ده تعال يا عم قاله رجعنا و ص ل ا ل ع ت ي ق ة تاني راحوا م ظ ر ا ل ق د ي م ة فبيقول الاخ صاحب الموضوع ان اخوه الدكتور خبط على ا ل ا و د ه القلايه ب ت ا ع د ابونا مينه م د ق ه ا من جوه طبعا اللي يخبط ده مبيقولش ا انا فلان سمع ابونا مينا بنجوا ب ي ق و ل له ادخل يا دكتور بس اخوك الغلباوي ي خليه يستنى برا هلا ادخل يا دكتور واخوك الغلباوي يستنى برا فدخل قال له يا عم الناس تخش ك ن ي س ة تصلي ولا, ولا بيعود تشتري في خليق ربنا قال له معلش يا سيدنا س م ح ن ا قال له طيب ه ا ت و طلع برا جاب اخوه حط الصليب عليه وصلى له نزل السلم بقى ياخد كل درجتين في ايه في د ر ج ة ايه اللي حصل انا ما ع ر ف ش لكن صدق ولابد ان, ان تصدق عجائب الله في ق د س ي ه اله المجد ارعد ربنا عجيب عجيب جدا ب م ن ا س ب ة ك ر ن ابو مصر القديمة مرة ن م ي ن ا هو في مصر ا ل ق د ي م ة حصل بعد عنكم شح الدقيق في البلد وكانت العمليه مؤذيه ابونا ما عندوش دقيق يعمل أربان خالص أربان بكرة قال له يا أبونا انت عارف ابونا البلد قال يا انت ان له فيهاش ما مفهاش ا ي دقيق قال له انت هتبقى ايه لسان طويل ما تروح يا عم هتدقيق ليا ولا ليك الدقيق لمين لحبيبك م ر م ي ن ه روح وان ملقتش ي ء م ر م ي ن ه هي بعد الناس مش ل ق ي ح ب ا ل دقيق فطلع الراجل تلميذ بتاعه يلف واخيرا ملقاش فرجع ق ا ل ه ع م ل ي ن ه ا خلقه دقيق يعني رجع ع ل ى باب الدير بتاع م ر م ي ن ه قبل ما يخبط رجله خبطت في ح ا ج ة في ا ل أ ر ض بص كده لقى كيس في ه تلاتين وقت دقيق مقفول ومربوط ومحطوط عليه كارت بتاع واحد من الناس ا ل غ ن ي بتاع مصر ا ل ق د ي م ة الكارت ا ل متدبس في الشوال من فوق, في دي من فوق ومكتوب يصرف لحامله جوال دقيق وماضي فرح شايل البقجه دي اللي فيها الثلاثين وقه ودخل عند أ ب و ن ا م ي ن ة قال له اه ما لقيتش بقى فمريمين ارمهم لك تحت رجليك مش كده برضه الله طب ا ن ت شعرفك ا ن ر م ه م تحت رجلي ما أ ح ي ا ن ا اللي انت مش قادر تجيبه أ ب و ك السماوي ي ر م ه و لك تحت رجليك حتى تقولوا ايه كفانه وخد الكرت وراح للمكان اللي مكتوب ع ل ى الكرت وقدمه للراجل الراجل صرف له شوال ديه قال له معاك عربيه ة يا قال عم ل يا ق ممعيش عربية يا عمي قالوا يا عم ي يا اللي رياح الدقيق يا قال قد احنا الراجل له له طب ابني عم نعم مش انت عربية لغاية ووصله شوال وابونا مينة وصدق ولا بد أن, أن تصدق ع ج ان ئ ب الله في قدسيه بسم ايه ل الخدسة لله الواحد ل ر و ح ا ذ ل كل مجد وكرمه مجده ان إلى ل ا ا ب تصدق ع ج ا أن كان الأيام في يوم ل ب الله ب ا ك ر و ا س د ي ماريمين ر مريوت و و في ا ل د س ي الدير في جرار شايل ح ج ا ر ة وفي عامل من الناس اللي بيشتغلوا في الدير قاعد فوق ا ل ح ج ا ر ة من فوق فعند ح ت ة م ع ي ن ة ا ل ع ر ب ي ة ب ت ا ع الجرار اتهزت فالعامل وقع من ع ا ل ع ر ب ي ة فلما وقع نزل تحت الجرار, الجرار العجل ر ر ا ا ل مشي عليه العجلات ا ل ق د م ا ن ي ة و ا ل و ر ا ن ي ة بتاعت الجرار اخدوا العامل واحد خدوا ب ع ر ب ي ة وطلع بيها على ايه على ح ت ة اسمها برج العرب الدكتور بتاع برج العرب عرف ا ان العامل دا وقع مش عليه جراره من الدير فقاعد بقا طبعا ما انتم بتسخروا مخاليق ربنا م د ر ي ي ن في لبس الاسود وبتقتلوا مخاليق الله ما دا لو ماتوا و تدفنتوه و ق ع د هيقطن في الراهب اللي واخده مع الاخ اللي شايله ب ا ل ع ر ب ي ة و ق ا ل يجب ان يكون هناك افضل م اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ا ب يكون ه ا ك افضل من اجل ان يكون هناك ا ف ي ل من ا ل ا ي و ن هناك افضل من ا ج ان ي ك ن هناك افضل و اجل ان يكون هناك ا س ي د ن اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان ي ك ن ا ك ا ض ل من اجل ان ك و ا ك افضل من اجل ف يكون ه ن ا افضل م اجل ان يكون هناك افضل من ا ج ي ان يكون هناك ا ف ض من اجل ان يكون هناك افضل من ا ج ان يكون هناك افضل م ي اجل ان يكون هناك افضل م ي ا ج ط و ل ص ل ي ب ب ت ا ع هذه ا ل ح ا ل ص ل يجب ب و ان ت ت ب ا ي ة م ل مع العمليه ا في المنطقه التي تتعامل ي مع العمليه في المنطقه التي تتعامل مع ا ل ع م ل ي ة د ي ا ل ر ج ل ش ر ب ه التي عد و تتعامل مع ا ل ا ل ع م ا ل ب ي ش ي ل و ا ح ج ر ط في ا ل ت ف ت ح ج ر م ل معها ر ح مسك ا ل ا ف ة و ب د أ يشيل معاهم و ش و ي ة معدل بابا كرولوس ق يا ابن الراجل اللي داس عليه ا ل جرار يا ابن أ خ ب ر و ي قاله هاي سيدنا ل ل و ا ئ ب ده اللي بيشيل معاهم ا ل ح ج ر ة زي ما انت شايف وصدق ولابد أن, ان تصدق م ر ة واحد من ا ل آ ر ا ء كان مصلي في ا ل ب ط ر خ ا ن ة ا ل ق د ي م ة وكان بيزور السجون فواحد من المساجين قال له أ ب و ن ا نفسي أ ت ن ا و ل قال له خلاص يا ابني يوم الاربع الجاي انا جاي واجبلك معايا إيه مناوله و س سيدنا يا أنا منولة نهاردة السجن واحد عايز يتناول منولة ودعيلي طيب أبونا ربنا معاك ربنا معاك المهم يعني الباب الرجل بيصل أبونا البابا بعد الشماز بتاعه قال له سيدنا بابا يقول ك بلاش تاخد مناوله لان ش تاخد م و ل لأن الرجل اللي في السجن فطر فما ديش ياخد مناوله زي ما قاله سيدنا وراح السجن ا س ت ق ب ل و الراجل ا من جوه أ ن ا آ س ف يا ابونا وكنت جبت ا ل م ن و ل ة قال و ا ليه القصد في بدري اوي نفسي جعان ف أ ن ا فطرت قال و ا قلت ا لحد قال و ا لا قال و امال سيدنا البابا عارف ازاي قالوا البابا مين قالوا البابا كرولو سنوس وجوداس بعتلي قالي متعملش حسابك في المناوله لان الراجل ايه فطر قاله انا ما قلتش تحد وانا في السجن ه ب ع ت ازاي من السجن لكن ضل حفل وصدق ولابد ان ايه ان تصدق ح ك ا ي ة معرفش ا جايز اكون ق ل ت ه ا ل ك و قبل كده واحد من الاباء كان في الكويت ورجع من الكويت و البابا كيرلس راح هو يسلم على البابا في م ل ا و م ق الايام له ع قال له ك و ي س سيدنا قال له تروح يا ابني تصلى عشيه في ك ن ي س ة ماريجيرجيس ك د س ك ا ك د س ك ا دي بعد المعادي كده جوه نحو الالوان ك ن ي س ة عالبحر ل ى ي ابونا طلع قال يعني اروح ك د س ك ا من قطر الشعب اللي هناك يعني, يعني اروح يعني هو لو ما رحتش هيجرئيه لكن يعني البابا هعمري ومعيش عربيه ومشوار طويل هاخد تاكسي كلفني الشي ل ف ل ا ن ي امر الله واركب ا ل أ ت و ي س يركب ا ل أ ت و ي س وكان ز ح م ة ا ل أ ت و ي س ا ت وقتها مكنش ا ا فوق اكتوبر بتاعك المواصلات موت ف أ ب و ن ا ركب فنشلوا منه الصليب ونشلوا منه الساعه فوصل أ ب و ن ا ما لقاش الا المعلم والفراش ف أ ب و ن ا عمل ع ش ي ة وهو عمال م ت ز م ر يعني افه الصليب راح و ا ل س ا ع ة راحت أ ن ا إ ي ه اللي خ د ت أ ن ا من ا ل ع ش ي ة ولا الباكر ولا ب ت ا ع وكان بقى متضايق قوي فهموا لكن أ ب و ن ا دا في كنيسه, كنيسة ماريمينا فهم الخليج فهو يعني كده في عزه ورد غ ض و قال يعني هروح أ ص ل ي عند ماريمينا ب ك ر ة من ايه ا يا ماريمينا س ر ق ا ل ص ل ي ب اللي بصلي بيه على مذبحك أ ن ا ه ع م ر ي ب ق ها ماريمينا هاتلي الصليب قال لهم ابونا أ تالت يوم قعد في ش ه ر ي ه كانت الدنيا شتا بيتشمس وحوش ا ل ك ن ي س ة وص لقى واحد من الساغا جاي قال له حضرتك أ ب و ن ا غبرياس قال له أ ي و ة قال له الصليب ده بتاع قدسك قال له آ ه قال له مكتوب عليه اسمك وعشان كده ن ا ج ت ل ك قال له آ ه قال له يا أ ب و ن ا واحد جاي الساغا عارف إ ن الصليب ده ف ض ة فجاي يبيع الصليب ده ف أ ن ا اشتريته منه و ج ا ي ب ه ل ك عرف ان الصيد يضع منك يتسرق منك قال له لا ده حتى اتسرق معاه س ا ع ة يعني ر ب ي عليق كويس هنص العمى ولا العمى كله زي بعضه ينشكر ربنا آ خ ر النهار حط الصليب في ج ي ب ه وخد بعضه رح يسلم ع ل ى ا ل بابا ك ر و ل س أ و ل ما شافوا البابا ك ر و ل س البابا ك ر و ل س مات على نفسه من الضحك أ ب و ن ا واقف يبص كده في نفسه مفيش ح ا ج ة ض ح ك قالوا تضحك علي يا سيدنا قالوا اضحك على خيرتك أ خ و ي قالوا ايه يا سيدنا قالوا طلبت من م ا ر م ي ن ا ل ص ل ي ب مش تطلب ا ل س ا ع ة اديك طلبت الصليب قبلك الايه جاب, لك جاب لك لو ك الصليب ل كنت طلبت ا ل س ا ع ة كان قبلك ا ل س ا ع ة وصدق ولا بد ان ايه ولا بد ان تصدق الهنا القدوس اله عجيب عجيب يحب الخطاه و ا ل أ ث م ه يرجعوا اليه من كل قلوبهم ي ر ي أ نرجع ن ونفرح قلب ربنا ونكون في أ ح ض ا ن ا ل ن ع م ة حتى لو كنا بعيدين ب خ ط ي ا ن ا و ش ر ر ن ا ونقول له أ ن ا الخروف الضال اللي كان حالي حال